العالمين الصلاة والسلام على أشرف المخلوق محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين خش كبراني أزيز من سلطنا لكم بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لبرنامجين لخدمة تانين لبرنامج جلو بورانكاري بس من الوقت كجداني ترتشونت وانا أزموني خويا ببن أبي الشوا بورانكاري بو نيكسر كدوه قادا جوركان يان كردو أنا إمش بودم يجو و وتأكل جلي خومن سود یک بار بگیرن چون هشت کس اکادمیا شو میله میجو ده حزارتی کولیووا ده جیاری کولیووا تمام ادریس ابه نکبه معناوی که قدری تمنی زیاب کادم رگایونه به معناوی که از مونی گدانی تله جیانی خويبه تمنی دریاش ابه بس من لوک کس یک لبن مالی اموی ایو قران کریب کردن عالمی اسلامیا به تایبتی ده جگیا کی شکه ماوی بیست به بیست پنج ساله به توانایی خراب کردن کشور ناو خلق کرده، دین داریت یا کم باور داره؟ و جای مثلاً فتحیان کردوها خلق کی خوی آوات خواستون دین بچه تنایانو، ام استعمار بچه تنایانو. خلقی اندروز بتعطی بیزار بودن، لا عدنانی کان، لا یمنی کان، لا بربرکان، حتی لا ترک کان کاش شوبن اوجیگایوا بو آوی هر کسی خلاصه، اماراتی کدروز سکر جیگایی کدروز سکر بو خویودن. آن دولتی که بچوگار مسدود دولتی تیامو، مسدود دولتی. لا یک دولتی مسدود دولتی بچو کی تیام دامز دامو. پیک بنی كريم عبيه إيه ببوران قريبك <تصفيق> كتماني أم جنجا لسنتها وكره كذا بغوكم لباسيح يا شو بس ما كبك بس ما عناك يكباري ولا دي جلا وفاشان شو منطقكني قيران وتأ تنسى <تصفيق> أستك أصل جاكرك شواني كرد بوه وتأ كرد كان ليه دوس يانكروا ك كاتك مصين صر كريم صر رجتهم بنادي قيران بويسه لو جايك بزود نوئي كي خوارج خوارج كان دس بيها كا و خوارج كان شرابي انين اشتمل منطقي المغرب اشتمل منطقي موريتانيا بويخوي مو بو اندلس لقي لقال بدر بدر ولي اكاد كا خلكي كده قالا دلوز بكات بويبتوعا الجواب بنير بوهمو امريكان كده قال يا كوبونا بلك لا ليش؟ كبر سوتناويكي أمير جورجيوس كابو بناء يزيد يكانوا. يزيد يكان جواب يعني عبد الرحمن الكوري مع أبي الجرّاء وكبرو بروي الرّون وحرّوا السودان يكان جواب يعني الجرّاء وكبرو بروي بنو عبد الرحمن من ابو صباح يا اصحابي بياري كي باراز بو وبياري كي ديندار بو بلا من لاغاو كار كويستي بيكا لو جيكا ويستي هميان ريك بخات وا اوشي بلايو كي جرين بو ابو صباح يا اصحابي ايزي كي ابن مالاي اما مكان بيتنا ناوا أو او خلق كوكب كاته فعلا ابو صباح يا اصحابي رحمتي خايده ببياري كي حد چهی ایست ایست بیکاد یا حد چه او ج همون اندلس بکات و بیک. عبد الرحمنی کره معایکش رو او جای عبد الرحمنی داخلی پی بخشده ک داخل اندلس واتا بوی نام ندا عبد الرحمنی کره داخل واتا داخل بو اندلس بگورن کاری. امکن راجع به کتمنی او اندلس و تمنی بیشتر صاحبم. وقد ظهر الرافض الجاني إلى سقوطي إلى فتح الأندلس وإلى سقوط الأندلس بعثيل وكاتب كار قرجة ماني بيستوي أم صعب بحال صالح بو إشكيمة واندجورانية أبو رحماني كريم عايو كاشيت أو جيغاريا كمكار كأيكات بريطيل اللي ويكبتوني هم أمرت بشكر كان بكابيك برد زرق لأمرت كان بكابيك إشبيليا قرطبة غرمانة حتى كل شبونه هم يعني كابتر طبعًا أقرب هو حسن كبر وكبشنو ناو أم بس وخاصتنا دوت الرافض الجاني بزمان عربي نوسي جت يوبدو ببركتيك وهروا المحاضريه ك لازال ده محاضريه وبراشتان كردوم بزماني كردي هللا تيجي بزافه بزاف بريس لباش يمجو عطاني سودي يوبد بلونو ام باس خاصنه بطولو بدريجي وبتفاصيل كيزور باش مو يوم اماده كردو تان ني و استفادي ليبكنوا لاباسي المهم أبو صباحي الصحبي أبو رحماني كريم داخل باب أبو رحماني كريم مع باب كنيسة وباب أبو رحماني الداخل أتوا من بورنكاريك باش بكن لوجي جاي والروبروين أبنه حتى وجدناه فرنسا طبعا أما كاتيك زوري بيها وحدث زور رؤيا هم أميركان كوبنوا وحتى أبو صباحي الصحبي وائليا كالجندلابد لبرانبر أبو لبرانبر أبو رحماني كريم مع أبيك خلقك خلك بيها لسنتا وآبي أباد كأبو رحماني كريم مع لبروي الجواذ ديكي بيها وخواني اسباكي باشا لشركانا هاليت كاكاتا اقام قصية ابي عبد الرحمن الداخل هيش قصية اقناك ابر عمر ابو صباحي يا صحبي بهادية اسباكي خوي بيشكشي ابو صباح اقاتو عليه من بيستن ببغليك ايه بها سيئكي بشوكا بو ايبين بي اما بو ايوة باشا شوكا من لان امويل ناو جربيه شراب يعني أمين بويا بنمونه هنا ولا يعني أوبي أو كوران كاري كده، أي أوي أبيس بخلك قبله كملنا، أيوة هاتوا ما تناوي أيوة، خلك راكو دوينيم رانا كمل وضعك، وأمي ولا جات أنا بجي وبمرم، يك الحارة كوران كاري بريتي لم لم كارا، برضو بويا سكتن، بويا مجاهد كاني توني كوران كاري كتعاطي بكارلا عندلوسا، لا عندلوسا، تعشان جاي وكه مو عندلوسي كده وبيك توني اقتابخني، أمي ويدا مزلينته. طب خنيني بمعنى ايه يكتب خنين معاويه كان دمشق لندوا سن ني دينداري خوش خوشويستي و اسلام و علوم شيخ ثونهو خالكي ابو الرحمن كر المعاويه فزمن دي خوليده بامبيا و برزه ورده ورده بلين عالم اسلامي خليبه جايجيل ابو بلدهسي عباسي كانه بطاعتهو بغاكو بو بو بخلافه عباسي و ناوچكاني تري بلين ايران و ناوچكاني تري دمشق همو ناوچكاني في الوصول العالمي الإسلامي بقشتيك وتوجد صلاة عباسيكانو حتى أكثر من موريتانيا بلان عباسيكاني أنتواني بفرنا أوبارو بلان مستعى لنو خالكي أندلسة لرقائي كسيك وبنائي عمري كري حفصون كبياو يقبون أم بياو بأصل طبعا لنو أندلسة هر كسيك كوونكي بيوبيايينكي بيوكو حفصون يا سعدون أم نوانا أصل نائي كي أندلسين يعني نائي عرب نبون حفصون وسعدون وأمنوان أصل ناري أندلسين ده الرجال هو أيان ويت انقلاب بكن بسر عبد الرحمن ناصرة ابو أمور عبد الرحمن معوية عبد الرحمن كريم معوية أمّي أو برازه زور بوريانه زور بشراتنا هموا انقلابكم <تصفيق> كتائبيا نتوانيسب كيو بسليانه بلامبرسال يرى قويه بوتشي عبد الرحمن يكرم معاه وياك أبا سكان توانيان <تصفيق> أو بسلطات جوربة دس بينن تواني سب كيو بالناو خايكي أندلساه طبعا بوادره حدث زورك بسيدي أو كنوا بوتشي أم اوشتان ابكات أوشتن أبكاد بل أوكي شن خالق باش که نه خالقی که تو این میتی گرانب کلیب کنه نه اندلسا و خالق بگویی که یه کمیانم پیاره خود پیاری که خواند زب و پیاری که دین داره و Holy نه ایا باسر تو سامان Holy ایا وای دینی خوای گر سربخ سرتاش باز مان کرد؟ امریکا نخالقی که خیابان کار ایزانی که امریکا نتوان گرانب کری نه دسارت اسلامی که ناب و عباسی کانیش که هتن عباسی کانیش سرتا که طبعاً بیصفاحی عباسی زو وفات کرد لکه تی شورش کرد. آویکه اکویت دستی ابو جعفری منصوره. ابو جعفری منصوریش سالتایش یعنی کدستی بودن پیاری کخیابا بو خنرایش بو. هرکس بکوت اعتبار دستی در آمریکا نیکوشد. دو سال پیش وفاتي آمپیا و رحمتی خواید بیه تو بیکدو برای او واسی ده هنا کانی هنر بو علمایی اسلام و زوری علمی جنیسان و آمپیا و زور پیاری کی شایی داد درش و پیاری باشی داد درش و تو واسی شنا له اندلس بو بو خوچ و هر ابو جعفری منصور بو کنزن داخل يا عبد الرحمن يكوي معاوية بوأوي كجنجر خلك النار بوكش تيا عبد الرحمن يكوي معاوية بلان نيتاني بس بدل سادينه هو كارك يشيبو انج أبو جعفر يمنصور يشتيه قيس شايب كذا عبد الرحمن يكوي معاوية كأمبيا و خواناسا مزجود للسر مزجود لوسيا كتان بناء مزجودي قرطبة يدرس كت بناء مزجودي قرطبة ام مزگوت استقلال سایه و طبعاً نمی‌خوام شما تموزگو تکه کت و شیت نام مزگوتو، 5 پیش اروپایی، بوی شیت نام مزگوتو، سینی مزگوتو کی؟ طبعاً بوی باقله سایه. آورد جگر مسلمان، بو تاریخی مسلمان، بله جگر. آب یا آب رزدروسی کرد. طبعاً به چگلا لوا، چنها شاری جورتری بناه نه، شاری که بناه نه بنای شاری زهره، نزیک قرطبه، شاری که زوزل جوان بو. ام شاره. طبعا مثلا ليك حضارتي بيناكن ان جادا ا شي دا مثلا لو ولاتا لفي اي او ا شي اي ان بي اوت وتنهات بردي دا مثلا كاندكان استاله لاندلسه لاسبانيا وكثاني ك سرداني اسبانيا كلو لوي حضارتو جيارو كتاكا خرجت شي مو سرداني اوججا سرداني مسجد وكان سرداني رصيف وجادو بانكان بغا ل سدمی عباسی که آن یکم شارب و یکم جیگا مليون کدو می دون کسیتی آشیار ول غیب بگه هیچ کشوری نگنه و آن هم جيغا که قربالگ جيغا جگهای حضارت و آن دلیس و کمسومان انتیا خوانی حضارت و جیار بون. آمپی آو با خواناسی داری آبودی و آبودی و راتی کدوب بسیاب شو. بشه کن با خدمتی میل تکیبو بشه کن با خدمتی سر بو بشه کتیش یعنی خزان اکلبوی لکاتی فیلستا بکاری بین انترو. آمپی آو آن دلیس و عبد الرحمنی کری معاون خود ایست کنسل و باعث رحمانی کرد معاون کره کی نمی آید؟ اینه هیشام هیشامی کرد ابروحمانی کرد معاون ام کره کره کی باشه؟ و کبابی ایشکا، و کبابی کارکا، طبعا وفات کرد ابروحمانی کرد معاون پس ام کره کی ترک اسیت جایی که هیشامی کرد ابروحمانی کرد معاون نمی آید حکم بده حکم کره کی گندلا بده و کره کی خراب کار بده گون خلافا كبير هو كات الناو خالق خليك عند صلاة الرسالة دليل النا ببركان هم بسانوا كيا شيء بربرو وكيا شيء عربي عدناني وكيا عربي يمني وهلوا كيا شيء عندلو سكانك هم بسان كيسك خلاص يا ترو شاكي أكاد لناو أميكانا كهل لو بنما ليه بلام لدايكي كي كري عبد الرحمن كري معبي كنافي عبد الرحمن كري هشامي كري حكمي كري هشامي كري عبد الرحمن كري معبي أنا عبد الرحمن لتأريخه بعبد الرحمن أو صدنا سلاوة. كاتك حكم أو هم خراب كاريا أكاتوه كسانج لأوروبا ولا هولندا ونرويج وسويد ودنماركوا ببلام ديننا واندلوسوا كديننا واندلوسوا للشارع والشاركان داء بظن زيادة بنجاء أهزر آفات مسلمان ابن بدياري بور روما وبو قسطنطينية كبكارساتي بلنسيا سلاوة. اما چونکه بخواد بیاید که خرآبه، نه اهمیت می آورد با نه اهمیت می آورد با جوپلیتیکی نه اهمیت می آورد با جوپلیتاری نه، اما قوم ولادت کی پارسته هیچی امنی نکرده. اما کفسا، اوند خرآبه کاره، هیچ اهمیتی نیست با ولادت کی، خویی کسیش کاریبانکا. بلا من ناري أنا تيارك درس شيء بناء عبد كم عبد الرحمن دخل بو كقرآن كاليك أم جار عبد الرحمن للقرآن كاليك كبيئة وترية عبد الرحمن الجيات كخوشيستي أو كساني كبيانو تري واي كين كان شتكاني بحد كذا بزين وكرسات الدروس كلها بلنسيا مسلمان روما بيشجروا يكهرشي جندي أندلسوي جندي مسلماني بلنسيا هرهمي سر أبره وكرساتيكي تدرس أكنش شوينك أنتي هيا بربشات بربشاتر, بربشاتر أنجيا جاية لأندلسية كزياد هزار مسلمان راودوا أنيو وأيان كوجنو ولا نبي عن أبن خلك كهاتون او جيشي دشمناني إسلامون كاتكش كمسلمانات شو نتججعاكوا غزويا كندوا إيمانه خوشاويستيو حضارته جاية عن تيبردوا ده عبد رحمتي خیلی به آمپیا و برزه سر نی ها را سبب قرار كاري ابرحمانی اصل کاری یک می آوری که خوشی ویسی جاید و درونی خلقیات و ناو درونی اندلسی کند. اما زور جکبازی جاید کن خلقیات پیوایه. آویکبازی جاید کلیت اذهابیه. آویکبازی مجاهدين خبراتو مجاهدینی کلیت ایلا اذهابیه. بو آبی آماده بیاتانه. امشتانه کزمانی زارای اسلامی خوانه اما باز شور خلقیتی ابگه. حق با خلقی بنا سینی نوا. که کارتک وخباتك بخلقي خول کار با خلقی خورش شورش گیر جهادی شما تا آوکسیک خباد گیر، آوکسیک شورش گیر، آوکسیک جهاد دکار خباد اگر شورش کار با اوش تغلی خراب کاریو بر و چاکه بری. ملام مذاخو ایمه لمحاتان تی ناقین و حتی یعنی زوجد و جهاد با او بکار تو که انسان جهدهایی کرد و خلقی له بر و چاکه خوازی عبد الرحمن کویی، عبد الرحمن اوستادیش هلا سیب با چاکه خوازی ناو او خلقانه خوشگبرانی آذیزیمن. عبد الرحمنی اوستاد دو كاري غيرنكك كا لعالم إسلاميه كأبية النموذج والمانيات هاليا غيرتوه عالم الدنيا هاليا غيرتوه كدو استولي غورت دروسك بطاراسي ساحل كان إسبانيا لدرياي هي ديو وابلن لدرياي أطلسية وحتاكو غاتوا درياي ناوراس بچان بو اوال جاوه كتير يعني سنور الدليل يا كاني في باريس عبد الرحمن أو عبد الرحمن أوصل جاليت البويب كان أو كاران جندنا شو الزرادكي زار قرينا على المسلمين بنجهز عفرت نافر أشياء بروما وبقسطنطينية كعفرت المسلمين هون ده كاري كاري كتير شاكهي عبد الرحمن أوه اهتمام ذاته بعلماءن خرجوا غزي غزي علماء كاني نقد غزي بيأو بيأو الدين <سؤال> داركاني نقد قران قريب مجتمع من بابا سي أندلس كزور حركة ولا خاکی کی کم تیاره برهم هاتون دو گران کاری سبب هوا کاره که اومه باشون که خاکی کی دلمن با خاکی که با همونش تیار تیار برهم هات و خالق زو حسید نیا شد نادو درونیا ده ایمان خالق گروشو خو توان با خود دلیخ سرعتی که کن زکی زود می مگه خالق بتونه دلی بیانه لونا و چریش حرکتی که گران کاری بر دوامی ها باه بای من ده ایمان باسی بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده خش كبراني أعز من دو برسلاة لكن مصلى الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لباس يا رب دعوة مع الاسكندنيا كذا كارجرينجا كاني عبد الرحمن أو صدق أبو كجرينجيدا وبعلماء بزناني بز بزنانيك زانستي شرعيا بخش أكيد ولا ولاتك و وامويه امباس خوستاني كمينه كمو هداشتي كي من منهتهم باسي او كم شروكي براگردان كم چونكه خو متعل كه باسي تاريخ من بو كتو فرمي فقصص القصص لعلهم يتفكرون و خطاب قسكانشم كه باسي ده قيادات اسلاميه كم كوران كرديان كلو بيست قيادات گوري اسلامي جيپ گينولن باسي خواستانه بخي نو مثلا باسي خواستانه كه بتوانن چون گوران كرديان كه دو قيادات اسلامي زي جرينگ كه عبد الرحمني او صد جرينگيه او لو با اسطول اسطول پس ایش اگر دارم که ام اسلام با جوانترین شیوه پارس نو جیوپلیتاری ام اسلام با ترتیب پارس نوا. آقای کبلایمنو جرینج عرضی او بکمه، عبدالرحمنی، او صدیقه دکار جرینج کنی اهتمام یابه زنان. و زنانش با خوان لوسادما خلقی کی بتوانند انتوانی تأسی دست دولتارونی خارجی بکنوا. منی بودن هذا أو هستدرز ببيته خلكي ولاتي ومتابتي تابتي ما مصانين أعيني أو ما مصاب رزانة شونك اوان لناكم والجاكو السدر أهينا خلك بقصي أوان أكا كيا شيء كيا شو كيا شكل يراه بو هنديكين يعني هنديكين زار النموذجي جوان وباشن بلام وايد حتو كاستم ما مصانين أعيني بوب معزف بيريستا أم قصي ل چونکه اگر ماموستای عینی تنها باز داریم به کپیج نیا چیپ که همومان انتوانی پیش نیا چیپ کنیم منکی روز نامنوز کسی کی سادل کسی کی عربانچی کسی کی جگرچی کسی کی سایقی تاکسی همومان انتوانی پیش نیا چیپ کنیم هیچ کسی غلواه نیه توبل ولای ایله به ماموستایی عینی پیش نیا عینی امنیه با آقای زاتر امر رنپ کما با گرنجی اهمیت ماموستایی عینی بزنیم که لجورانکاریات شن لجورانکاری مهم آوانی تابن. الاسلام حكمه دائما مازلينه دوشه بوخا كي دازني شانك اوكي حكمتي المانيا دنيا هي اي سلوكايتي هيبيتو برلماني هيبيتو نازانهم حفشتناو همو جنكا كانيناو خلقاوه إسلام تداخلناك على حياتي شخصي خلقا برام حكمتي علمانية تداخلك لجولي مستني جنوب ياويشا تدخل قاتل من الله تدخل قاتل لها مجتمع اسلام تناد دوشت باكل جمعشتنا ومجتمعه يكاميان پيرست حكمة اسلامي نان بو خلق دابين بكا كاريان بو دابين بكا هسي واغر بوكو چون نصر دمي عباسيكانا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 بالصالمن داني بيري بس خدمتي بيرو بكاوتانا كده بيجي يقلكه أجر مندارك تاري بكاوتايا بو بوي نجيرة بوي بوي دايكو باكيلينيا دسجاء أو قافلا سا أو بوي كتاري أو بمنالك أجر الدولة من دا كده بقاو مايو توش شقز ببورنا وزارة أم دسجاءها وكاري أكردها دس طبعا بهامية أوتر أو قافك وسocial أوروبا اللي تقريبا للسocial أوروبا دسجاء رعاية اجتماعي اجتماعي بابتنا ليس وقفوا بو خدمة الطلبة بو خدمة العلماني إسلام بو كان أما لياسر شاويد داري دلشوا علاقش إنه بسر علاقه هو بسر خلقكه خوي أمكاري انجام ده خلقكه هم دولة منهن في إثيبة حربية خلقكه بلا يعني توه بدري جايم مياجوم كالخلقك إقبال زكاته على إسلام بدري جايم مياجوم كأذنابني كياشي بر التاريخ الربطهه دي تاريخي ابن الكثير وحدو تاريخي ا امامي ذهبي كتاريخ كيرسيو بنوي تاريخ ومشاهير الاعلام كزي الله صوحه حتى وتنزل ان شاء الله ده صوحه حتى تنزل شباب ده اساكوت كلاوتو تناكراو 53 مجلد بعض لوكا كيج جنجنا بيني لسردمي عباسكانا 200 صاري عباسكانا كبيريسي بيشو كاروبي بيسي بابو بي. حتى زونجار يعني خوكي لنا اوقافه اذل بارين بو اوقاف فارئه بغنجان بودا بودابينه كردن بو كاريان بو دزته اما كتبه جيوب انا نشاني الرواي الاوقاف الاسلاميه ام كتبه بازدوكه كاوقاف كا شن خدمتي بشريتي كردوا ام دمشقيه كرد دمشقاني مصمانا به مسرد بس كبو مزعكن گوريت ما بس جوابو گورن كاريب زاناكان اكريت زاناكان بيستا او هستيان بو دروز بك اوان وصفنين اوان لنا ان يكون هناك ايضا ان يكون إسلامي دو جمع يكون وخلقه ايضا ان يكون كردن ايضا ان يكون هناك ايضا ان يكون هناك ايضا ان يكون هناك ساماني ان يكون هناك ايضا ان يكون هناك ايضا ان يكون هناك أي باقي يكون هناك كي أي يكون هناك ايضا ان يكون هناك ايضا ان يكون هناك ايضا ان يكون هناك ايضا ان احنا مجتمعك مجتمع كوا انقاذيه داوري اكادب نو خوككا مدنيه يعني دزقالتي مدنيه هيك كتقول شيان كاستناييلين راهو برلمان الاسلاما برلمان الاسلاما مفتي هيا كان مفتييه كفتوى ادا قانونك كان كوقت مجتهد هيك طبعا مفتي برست مجتهده كاستنباطي كان مكانك هذا اسلاما يكن جاء أو اجتهادك كانت داي ابي تفتاو خكي تفتاو كدبارا كاتها مفتي لناو مجتمعكا دا هناني قانون ياسا لإسلام وصد هي hey, لا قبسة مدنيتا هي أما في حكمة مدنيت لنهو مفقيها هي کجیانی کوملایتی و بندایتی معاملات خلقی خلق حلک اے ہن امانه ای و برز امام مستیانن پیوسته ا بحثتن ودورس و ای و خاونی گورن زور باشی دبردسه خو ای دوره محفوظی هم کتمندیشم را بولم زورک تی نشان کجای و رخنش بگیری نو ولوان چونکہ اوان بو خویان و ب او گدان لا شرقية ولا غربية ولكن إسلامية إسلامية قالوا عبد الرحمن أو صد رحمتي خوالي بهذا امكاري كاري أنجام دا زان كويد روس كد جامعة كاني بنياد ناوة جادكاني كان جوان كد لشاري قرطباء كفايتختي إسبانيا بو هر مالك هر مالك هر مالك نبوا أبوي زيادة سيد شوارد ليتاب روان ده لبوي صو زايز ودوجينجع ببارزري إستطعت بعض بعض دوجينجع أكليتهوا قصيفة نبوا لقرطبا لصدامي عبد الرحمن أوصته كأمر صفة شوريش نكله بوي خلق حيوانات وأسبوع عربان كانيا قاش نت بقرة سرجادية نبوا كشريتي عندنا جيسيند راد هو حضارة إسلامي بوا أماشي كبسيل يوم لصدامي صار كاني شورسي يجرياب وبرزاني لپاشان دا دا عبدالرحمنی اوصاد کره کی آبیت بنام نشانی بنای محمدی محمد عبدالرحمنی کره اوصاد قبلی محمدی کره عبدالرحمنی اوصاد محمدی چیکه لپیا و چاک کان لپیا و براز زکان همش کره کی آبیت و بنای عبدالرحمن طبعاً نکته کی خواستن ببگیرم ما لپیا و لپیا و براز زکان همش کره کی آبیت و بنای عبدالرحمن طبعاً ما لپیا و لپیا و پیم خواهد باشی که تاریخیم با کی سودیله وار بگم منش ام باشم با کرد نه هلسنکیو تبانتا کتور که سه ساعت و شش ساعت رفته باشه عضو رحمانانم با کرد کار رحمان چی انجام داد که این تور کردند که چی تیجش دیلمو زد عکنر باشی که برام تفسیر برم باز کرد و توی والا که که عضو رحمان تاکو من از اسپانیا به نا وكان صار دوبارة أبيتوه. لبرش يعني محمد لدوان لبلين لسادمي عميري كان محمد محمد محمد محمد كوري أحمر. كأخير محمدي طبعا كي اندلو زوا بوا نزيق بوا لأوروپا سير اكي فلبي اكي فلبي دو هيا لوسي اكي هي لوسي دو هيا لوسي حوتام هيا تاليوسي هي تاليو هي بو, بو شوهي ناوة تان نداوة دو محمد يشكره كي ببناء عبد الرحمن عبد الرحمن يشكره كي ببناء الهي هشام هما امان اهمي بيعي بالرزن من قران كان تاكو سادمي كسك ك ديته پيشو طولان زوج أمرت بـ هشام طبعا زوج أمرت كوري كي أبياتكم كوري من على بوصية دائياً لصر حكم لأندلسا طبعا خزانة أبيات الوصية عرفت إيش دائ من بهكاري أو يك مشغلات زرتها توانا براي ولاتينيا الإسلام إيش طبعا عرفنا توانا ولاد براي أوربيني طلع الشد لك أي ولاتعب أشياء لكائن بره برضهني جنب كائن ترابي والله ماشي يعني ما بيتصلوا كي هيئة كي دولة دي خليفة لبروا لإسلام أمة جائز فيها وحقيقة ما لي خوارج عليه صلاة وسلام باسيبوا كدين كأمراضنا اللي بدري تدرس أفراد نقل بره أفراد خوانة خاصة نقصاني هي للي هوي فизيكي على رأي عقلي ولا لا نقصاني هي داري هستو سلزو. هستش سوزي امن دب او اون دب بزیه عاطفي جه عاطفه وای دیگه کنترل نکرده با. باید امشبوه کاری، اولی ک عفرتیک، آبیت وصیه گنج، کم گنج او و داده اولی کیشم، اوکار جام، بن وفات ک نرداکی، و مناله هیچ د صلاتی کنیا و هیچ تی کنیا و مناله طبعا تا ور دور دا پروور دا اب، زوری اب. عفرتی کش ولات کبری برای ما فريتي لا لـ... تشينوتيوش جواز لنتوا لبربر للعرب للاندلسي لترك لهم تشينوتيوش كانيتر كات ناتاني نفس دمشا دو دولتي بوكاري او من العرب دروس ابي صدريه نيجيان براي مملكه اينافار كان مملكه مملكه مسيحيه قوطيه ايتشام بناوين مملكه اراجون اراجون نافار لناو بسكاي بسكاي خليجيكا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 فهذي قصي من اللي رأوا بنامبر بس أنا برا زكانا، أوه كميو على الثاني بكم، لكانت كم من عليك، هي أفريقيا، وأما أفريقيا إيش تاني برا البرتني ولاتينيا، ومن عليك إيش بوخوي طبعا لنا أما مكان ابن ماري تنيزيرتي هل ابن ماري عبد الرحمن يكلم عيود ابن ماري أما مكانه لابن ماري عبد الرحمن يكلم أوسط، كريكي جنجت السرده هنا بلا تعين أكل العين على ما يانه، يستع على اوش كاسيك بناوي عبد الرحمن ناصر بو ناي عبد الرحمن ناصر سر لنوي جزياء سنية تولى مليكي فرنجو مليكي بريطانياش حتى ناميك مليكي بريطانيا اي بو عبد الرحمن ناصر انبيا وبريزا بو انو سي خادمو كالمطيع مليكو بو تنهاسي عالم مكاني بريطانيا انيري بو اندلس بو اويل لوي چيب بخلنا الجامعه كنا. أمي يا كاريكا؟ أمي يا ويا كم تيار كدروسك اللي عالمي؟ يا كم هليكوبتر كدروسك اللي لسدني اللي سدني عبد الرحمن الناصرية. يا كم بناء عباس كوري فرنسي كوري ويداسي التكنيكي باصل خيالك؟ أندلس بلندباركي بربرية ودايكي شيء أندلسي. أم أمي يا ولي كم جارك تيار دروسك للسدرة مي أوعية كم جارب ولا همود دنيا يكشوشة دروسكية أم مغني مغنيومتي يكراهك يا تو تمام تعرفش شو ش شو شيش بمشي وآوية كيستحبوا كي له. لدواء أو ديان إنجازي قوته تركتانيا المسلمان لو سردما أبيك لسدرة عبد الرحمن الناصرة وأم باسخاصة إن شاء الله لزنجريدها تو باس أكينوا فستذكرون ما أقول لكم وأفوز أمري الله إن الله بصير بعباد جزاكم الله.